الحمد لله، نحن الذين استعينون من ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا مجد له وليا مرشدا، واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. خصنا بخير كتاب انزل واكرمنا بخير نبي ارسل واتم علينا النعمه باعظم من هذا سرع من هذا الاسلام اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا واشهد أن يسيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله به آذانا صمى وأعينا عميا وقلوبا غلفا وأصله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وشراجا منيرا يظهره على الدين كله ولو المشركون اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. وعلى آله وصحابته. واحين اللهم على سنته. وامتنا على ملتك واحشرنا في زمرته. مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الإخوة في المسلمون تحدثنا من قبل أن صلاح المجتمعات لا يتم إلا بصلاح الأفراد البنيان لا يقوم الا على لبنات سليمة والفرد هو لبنة المجتمع ولا صلاح للأفراد الا بصلاح انفسها فالنفس هي اساس الصلاح الانساني الانسان ليس هذا هو الهيكل العظمي وما يكسوه من لحم وما يجري في عروقه وشعيراته من دم هذا الغلاف ليس هو حقيقة الإنسان إنما حقيقة الإنسان في داخله في تلك الجوهرة الروحانية في تلك اللطيفة الربانية في ذلك الشيء الذي قد نسميه الروح او النفس او القلب او الفؤاد او العقل الا ان في الجسد مضغة اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب ومن هنا تحدثنا ان على الانسان ان يعمل على تذكية نفسه وتطهير قلبه وإطلاح حياته الجاثلية حتى تصح حياته كلها من الخارج وتسلم على الإنسان أن يحاسب نفسه على الإنسان أن يزكي نفسه فلا فلاح إلا بزكاة تلك الأنفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من جثاها قد أفلح من تذكى وجترت من ربه فطلة كيف تكون تذكية الأنفس هناك معاني لابد للإنسان وهو في طريقه إلى الفلاح الأبدي الذي ينشده هناك معاني نفسية ربانية أخلاقية ينبغي أن يحرص عليها وأن يعض عليها بالنواجد وأن يسعى لتحصيلها تحدثنا من قبل عن الخوف والرجاء وذكرنا عن هذا الخوف الذي ينبغي أن يستشعره الإنسان في طريقه إلى الله هناك جناحان يطير المرء بهما في سعيه للفوز بالجنة وللنجاة من النار وما جناح الخوف والرجاء الخوف من عذاب الله والرجاء في رحمة الله لابد من الامرين كلاهما لابد للمرء ان يخاف ويرجو ولابد ان يجمع بين الامرين بحيث لا يبلغ به الخوف مبلغا يصل به الى مرحلة اليأس فانه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون ولا ينبغي ان يبلغ به الرجاء في رحمة الله مبلغا يصل به الى درجة الامن من مكر الله وقد قال الله تعالى فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون افأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون لابد للمرء ان يرجو رحمة ربه والرجاء ابتهاد النفس بفضل الله سبحانه وتعالى والاسترواح الى سعة رحمته عز وجل وهذا امر نفسي من قبيل الاحوال والخواطر التي ترد على الانسان ولا يملك لها احضارا ولا دفعا ولكنه يملك مقدماتها واسبابها ومن مقدمات ذلك وأسبابه أن يتذكر دائما صدل الله تبارك وتعالى عليه منذ كان في المهد صبيا بل منذ كان جمينا في بطن أمه يذكر السعة رحمة الله ونعمته عليه أنه لم يتخل عنه قبل ان يكون منه عمل صالح وقبل ان يقدم شيئا يتذكر هذا القضل العظيم والاحسان العميم من الله تبارك وتعالى ويتذكر هذه النعم دائما وهي تغمره من قرمه الى قدمه وتحوطه عن يمين وشمال ومن جهاته الارضع او جهاته الست نعم الله عليه يتذكر هذا كله حتى تحضر هذا الرجاء بفضل الله تبارك وتعالى يتذكر رحمة الله تبارك وتعالى وقد وصفها الله تعالى بأنها وسعت كل شيء قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء العذاب خاص والرحمة عامة. فتحبّثنا الله عن الملائكة من حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء الرحمة وعلم. تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. فرحمة الله فعلم الله رحمته وسعت كل شيء وعلمه وسعت كل وسع كل شيء فلا يغيب شيء عن علمه في الارض ولا في السماء ولا يضيق شيء عن رحمته في الارض ولا في السماء رحمه الله وسعت كل شيء حتى وسعت الفجار وسعت القصار وسعت المشركين وسعت الملحدين فإنهم يعيشون في ظل رحمة الله من الذي يرزقهم من الذي لهم ما في السماوات وما في الأرض إنه الله سبحانه وتعالى الذي لم يحجب رزقه عن كافر ولا فاجر شمسه تطلع على الجميع ونوره في السماوات والأرض يشرف على الجميع وخيراته تنزر على الجميع رحمة الله واسعة ورحمته كما جاء في الحديث القدسي الصحيح ان رحمتي سبقت غضب هو سبحانه اسعال يغضب ولكن رحمته سبقت وغلبت وفاقت غضبه فهو الرحمن الرحيم وقد تعرف إلى عباده باسم الرحمن الرحيم وبدأ القرآن بهذه الجسملة بسم الله الرحمن الرحيم وبدأت السور كلها إلا سورة واحدة ببسم الله الرحمن الرحيم هذا ليشعرنا بعظيم رحمته وواسع فضله كم في القرآن ذكر الرحمن الرحيم، وكم ذكر اسم الجبار المتكبر في القرآن مرة واحدة في أواخر سورة الحشر، كم ذكرت ملخات مرتين في القرآن الكريم، أما اسم الرحمن الرحيم فما أكثر ما ورد في القرآن الكريم. ونحن في كل يوم نصلي ونقرأ الفاتحة ما لا يقل عن سبع عشرة مرة في الصلوات المفروضة لا على الصلوات المفروضة نقرأ في كل رقعة الرحمن الرحيم مرة مرة في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ومرة اخرى اننا نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم القرآن يذكرنا بأن الله أرحم الراحمين وخير الراحمين أرحم الراحمين كما جاء ذلك على لسان الأنبياء سيدنا يعقوب يقول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سيدنا أيوب يقول إني مستني الضر نادى ربه أني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين الله تعالى يقول يا رسول وقر رب اكر وارحم وانت خير الراحمين هذا كله لكانتئ القلوب بالرجاء في فضل الله تبارك وتعالى ففضل الله سبحانه وتعالى عظيم ومن ومبونه لا ينبغى للدعاء والوعاظ والمذكرين ان يذكروا دائما جانب الغضب وجانب الانتقام وجانب العذاب وينسى هذا الجانب الموازنة هي المطلوبة ولكن من قرأ القرآن وتدبره ايقا ان جانب الفضل والرحمة اظم واوسع من جانب الغضب والعذاب قول الله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم انظروا إلى الفرق بين التعبيرين المغفرة والرحمة من أسمائه أوصافه الذاتية فهو الغفور الرحيم بهذه الصيغة التي تدل على المبالغة كما يقول علماء العربية الغفور الكثير المغفرة والرحيم الكثير الرحمة اما في جانب العذاب فلم يقل واني انا المعذب ولكن قال وان عذابي هو العذاب الاليه أن عذاب ليس من أسماء الله المعذب فجعل العذاب من أفعاله لا من أسمائه وأوصافه لأن العذاب أمر عرضي الله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يريد الله يعذبنا، العذاب يخوفنا به حتى لا نقع في الخطوة إلى الخطر، ولكن ليس من أسمائه المعاد، بل قال الإمام ابن القيم ليس من أسمائه المنتقم جاء هذا في حديث اشتهر بين الناس لأنه من الأسماء تسعة وتسعين، ولكن الحديث ضعيف، فليس من أسمائه المنتقم من أوصى أنه عزيز انتقام ذو انتقام وفرق بين هذا التعبير انه ذو انتقام وانه المنتقم رحمة الله تعالى وعلى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى امرأة اسيرة في احدى الغزوات جاءت وقد اوصقت طفلها بصدرها واحتضنته وضمت اشفاقا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأطحابه أترون هذه المرأة طائحة ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله لا يمكن أن تطرحه في النار وهي تحتضنه وتضمه وتشفق عليه وكأنما تريد أن تدخله بين رحمها ودرجها لو استطاعت؟ قالوا لا قال صلى الله عليه وسلم لله تعالى ارحم بعباده من هذه الوالدة بولدها رحمة الله تعالى واسعة وفضل الله تعالى عظيم فلهذا يمدهي ان نرجو هذه الرحمة ولكن رجاء هذه الرحمة لا يعني أن ننسى الجانب الآخر، لا بد من هذا التوازن في النفس المؤمنة أن نذكر جانب عذابه وبصه، وخصوصاً على المصرين المستكبرين عن عبادته، الذين يتفاولون على خلقه، الذين يصرون على مخالفة أمره. اقرأ القرآن شديد الامرين معا حامي تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي لا اله الا هو اليه المصير ان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لا شديد العقاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد هكذا يجمع القرآن بين الأمرين حتى حينما تحدث عن الخشية من الله عز وجل قال يوم نقول لجهنم هل انتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود فقال من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب إنما تنظر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم انظروا إلى هذا خشى الرحمن لم يقل خشية القهار او خشية الجبار لما خشية الرحمن يقول الام الغزالي اراد الله سبحانه ان يكون ذلك تخويفا في تامين وتحريكا في تسكين فلم ياشى ان يقرن الخشية باسماء الجلال بل قرنها باسماء الجمال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب رحمة الله واسعة، لكن عذاب الله شديد أيضاً هو شديد العقاب سريع الحساب، فنبعي أن نرض رحمته وأن نخشى عذابه. هكذا وصف الله. عباده الصالحين يرجون رحمته ويخافون عذابه وصف الله جماعة من انبياءه بقوله انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا قاشحين رغبا ورهبا الرغبه والرهبه والرجاء والخوف نعم هذا هو شأن الإنسان المؤمن لا يأمن مكر الله كما قال أبو بكر رضي الله عنه لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى رزلي في الجنة فهو دائما يخاف ويرجو هذا هو شأن الإنسان المؤمن فتفرق علماء التربية الروحية في الإسلام بين أمرين الرجاء والأمنية هناك رجاء وهناك أمنية الرجاء ما قارنه عمل والأمنية ما لم يقارنها عمل أي إن الإنسان إذا بذر البل وتعهده بالسقي والتسميد والرعاية والتنقية من الآفات ثم رجع أن يرزقه الله من هذا الزرع ثمرا بهذا رجع ولكن الذي لا يبذر بذرا ولا يزرع زرعا ولا يغرس غرسا ثم ينتظر أن يأتي يوم الحصاد فيحصد كما حصد الزارعون والبذرون هذه امنية فارغة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من جان نفسه وعمل لما بعد الموت الكيس العاصل الفطن من جان نفسه من حاسبها وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني يتبع نفسه هواه ما تشتهيه نفسه يحقق ذلك ويثير كلما أرادت شيئا أو طلبت رغبة نفذها فهو عبد هواه وأثير نفسه ثم بعد ذلك يتمنى على الله الأماني يتمنى أن يغفر الله له ويتمنى أن يدخله الجنة مع السابقين أين عملك الذي تستحق به أن تدخل الجنة مع السابقين هذه أماني فارغة وأصناع أشعبية لا معنى لها وقد رد الله على اليهود والنصارى الذين طمعوا في الجنة بغير إيمان صحيح ولا عمل صالح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 هو الذي يستحق العبد به الجنة اما مجرد ان يدعي انه على دين ولم يؤمن الايمان الصحيح ولم يعمل العمل الخالص فهذه مجرد اماني كذلك اماني فقد جلس جماعة من اليهود والنصارى والمسلمين في مجلس ضم الجميع فزعمت كل طائفة إن انها احق بالجنة من غيرها قال اليهود نحن اتباع موسى الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه وكلمه تكلمة وانزل عليه الثوراء وقال النصارى نحن اتباع عيسى روح الله وكلمته التي القاها الى مريم الذي أنزل عليه الزنجين وقال المسلمون نحن أسباع سيد الرسل وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم الذي اضطفاه الله على خلقه جميعا وختم به الرسالات وأنزل عليه خاتمة الكتب القرآن ولكن القرآن الكريم نزل حكما عدلا وقولا فصلا بين هؤلاء المختلفين نزل قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فالأولئك يدخلون جنة ولا يدومون نصيرا الامنية هي ان تتمنى اشياء واشياء وتسبح في بحار من الاحلام وانت لم تقدم شيئا هذه أمني فارغ كما سؤلت الإمام الإمام المعبرين محمد بن سيرين الذي كان إماما في تفسير الرؤى وتعبير الإحلام سأله سائل إني رأيت في النوم كأني أسبح في غير ماء وأطير بغير جناح فقال له أنت رجل كثير الأماني والأحلام كثير الأماني والأحلام تريد أن تطير بغير جناح وتصبح بغير ما هذا هو شأن. الذين يريدون الجنة ولا يعملون لها في الحديث القدسي ما أقل حياء من يطلب جنتي بغير عمل كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي فقال الإمام عبد الله بن المضارك ما بال قلبك ترضى أن تدنسه وسوبك الدهر مغسول من الدنس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس السفينة لا تجري على اليابسة لما تجري في الماء أو في البحر أو النص أنت تريد أن تجري سفن في البر هذا لا يحدث برد النجاسة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليد الرجاء يقصد العمل الله تعالى يقول إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل بعد الإيمان وبعد الهجرة والخروج من الديار والانوال والجهاد في سبيل الله بالنفس والمال بعد هذا يرجون رحمة الله والله غفور رحيم هذا هو الرجاء الرجاء في رحمة الله يقتضي ان تؤمن وتهاجر وتجاهد وتبذل وتعمل وتعطي اما ان تريد الجنة وتريد المغفرة ولا تقدم عمل ولا تدفع الثمن ارأيت سلعة بلا ثمن كل سلعة لها ثمن وللجنة ثمن والحديث يقول الا ان سلعة الله ظالية الا ان سلعة الله الجنة لقد قال سبحانه إن الله شترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فهل بذلت النفس والمال؟ أنت تريد الجنة دون أن تقدم لها عوضا؟ ألا بدلاً؟ لا بد من العمل. الرجاء ما قارنه عمل وإلا كان أميناً من الأماميين. بعض الناس يقولون نحسن الظن بالله تعالى نعم ولكن حسن الظن بالله تعالى يقتضي العمل لنيل رضوانه عز وجل ولذلك يقول الإمام أبو سعيد الحسن البصري رضي الله عنه إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خردوا من الدنيا مفاليس ولا حسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالله وكذب لو أحسن الظن لأحسن العمل من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج سرع منهاج الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صم وقلوبا غلفا أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق بهذه وعبد ربه حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته وأحين اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحسرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اما بعد فيا ايها الاخوة المسلمون لازلنا نتحدث عن النفس الإنسانية، عن القلب البشري عن هذه المضغة التي اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب عن هذه التزكية التي هي أساس الفلاح في الدنيا والآخرة قد أفلح من زكاها وقد خاب من جساها النفس هي أساس صلاح الفرد والفرد هو أساس صلاح المجتمع تحدثنا عن تلك البواع التي بد منها لتنبعث النفس إلى الطاعة ولتترك المعصية بواعة الخوف والرجاء الخوف من عذاب الله تعالى وعقوبته والرجاء في فضل الله تعالى ورحمته فلا يخرج الهوى من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق خوف مزعج النفس يبعدها عما يسخط الله عز وجل او شوق يقلقها ويحركها الى ما يحب الله عز, ما الله عز وجل الخوف والرجاء اذا سيطر على قلب الانسان فخشى ربه ورجا رحمته فلا بد ان ينبعث الى الخيرات ويستدق إلى الطاعات ويسلك الطريق إلى الله تعالى يسلك الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأول ما ينبغي أن يسلكه وهو سائر في الطريق إلى الله عز وجل هو التوبة أول منازل السائرين إلى الله منزلة التوبة والتوبة في لغة العرب تعني الرجوع تاب أي رجع فالتائب كأنما شرد عن الطريق الصحيح ثم رجع بل ثم اهتدى انخلص ثم استقام الأصل في الإنسان أن يكون في طريق ربه فإنه مولود على الفطرة والفطرة أن تكون مع الله فارا إليه لا فارا منه فزروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولكن الإنسان إذا وثوثت له نفسه الأمارة بالسوء فاستجاب لرساوتها او اغواه الشيطان فاستجاب لغوايته فانه يدعو الطريق الصحيح والطريق الطبيعي والطريق المنطقي يترك طريق الله ليسير في طريق عدوه الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الواجب على الإنسان أن يحذر من هذا العدو المتربص الذي لا يغفل عن الإنسان لحظة قيل لأبي سعيد الحسن البصري يا أبا سعيد هل ينام الشيطان؟ قال لو نام لا استرحنا إنه يعمل ليل نهار لا يأخذ إجازة هذا الشيطان أقسم نسبة لآدم قال لأحتنفن ذريته إلا قليلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين أقسم هذا اللعين لو جئنا أبناء آدم ملأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن سمايلهم ولا تبدو أكثر أشكالين سيعمل بكل وسيلة ويأتي من كل جهة مغريا بالسيئات معوقا عن الحسنات. مرغبا في الدنيا منفرقا عن الاخره سيعمل بكل ما يستطيع من تزيين واغواء لا ازينن لهم في الارض ولا اغويناهم اجمعين افا زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يذل من يشاء ويهني من يشاء الانسان اذا سار في طريق المعصية فقد سار في ركاب الشيطان وبعد عن طريق الرحمن فاذا ادركته الصحوة هذه اليقظة القلبية التي تقع في اي وقت من الاوقات من فضل الله سبحانه وتعالى اذا ادركته هذه الصحوة إذا شرع إلى قلبه هذا النور، هناك يفكر في التوبة، يفكر في التوبة، ولابد له أن يفكر في التوبة، لابد أن يخلص نفسه من أثر الشيطان، العاصي أثير في يد الشيطان، سجين عند يتحكم فيه ويتمكن منه. ويصرفه كيف يشاء اصبح لعبة بيديه كيف يفك هذا الأس؟ كيف يفر من هذا السجن انما يفعل ذلك بالتوبة بان يرجع الى ما ينبغي ان يكون عليه حقا رجوع من الضاطل الى الحق رجوع من الشيطان الى الرحمن رجوعا من المعصية الى الطاعة من الانحراف الى الاستقامة هذه هي التوبة وهي مطلوبة من الناس كل الناس الله تعالى يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وفي آية الأخرى قل ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون توبوا إلى الله جميعا إياك أن تقول أنا على ما يرام مما يتوب أنا أسل وأصوم وأودي الواجبات وأترك المحرمات لو قلت ذلك فهذا هو الغرور بعينه إن من هو أفضل منك وأقرب إلى الله عز وجل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه عز وجل وأذبه فأحسن تأديبه وصنعه على عينه وصنعه لنفسه وأنزل عليه آسر الكتب وختم برسالته الرسالات الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كانت تنام عيناه وقلبه لا ينام والذي كان لا يغفل عن ربه طرفة عين ولا أقل من ذلك والذي كان يراقب ربه في غدواته وروحاته وحركاته وسكناته الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم بالليل حتى تتشقق أو تتفطر أو تتورم فدماه فتقول له زوجه عائشة ما هذا كله يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر رفقا بنفسك غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا الرسول الكريم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة إذا كان هذا شأن الرسول العظيم فكيف يكون شأننا من منا يبداعي أنه سالم من العلوب مبرأ من الذنوب من ذا الذي ما سأقت ومن له الحسن فقط من منا يبداعي أنه نبي معصوم أو ملك متحر الأنبياء سأل الله المغفرة نوح يقول رب اغفر لي والي والدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وابراهيم يقول ربنا اغفر لي والي والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وسليمان يقول رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ومحمد صلى الله عليه وسلم رويت عنه من سياق الاستغفار ما لم يروى عن نبي كان قول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي ما أعظمك يا رسول الله اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي له اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أن ولهذا قالوا إن على الإنسان أن يتوب ويستغفر من الذنوب مما يعلمه ومما لا يعلمه قد روى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرق وقال الشرق في أمة أخفى من دبيب النم قال أبو بكر رضا الله وكيف نفعل يا رسول الله لكان أخفى من دبيب النم كيف نفعل وقد لا نحس به فقال قول اللهم إنا نعيذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم نستغفرك لما لا نعلم وكذا كان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، وسره وعلاميته وأوله وآخرة ما علمت منه وما لم أعلم أسأل الله الخير كله ما علم منه وما لم يعلم ويستعيد بالله من الشر كله ما علم منه وما لم يعلم توبوا الى الله جميعا مطلوب من المؤمنين ان يتوبوا الى الله جميعا التوبة من الذنوب والتوبة من الغفلات والتوبة من تضييع الاوقات هناك اناس يتوبون من الذنوب والذنوب فيها الكبائر والصغائر فعلى الإنسان أن يفتش هل له كبيرة من الكبائر، والكبيرة قد تكون فعل محظور أو ترك مأمور هل عقى والديه أو قطع رحما أو أساء إلى جار هل اغتبى مسلما أو نم على مسلم هل أذى إنسانا بيده أو بلسانه هل على عبد من عباد الله هل أكل مالا بالباطل هل دخل دوته نقمة من حرام هل دخل ديبه درهم من حرام هل هل الإنسان إذا حسب نفسه هذا حساب ساجد أن رطيبه من السيئات كثير ولهذا ينبغي أن يتوب يتوب من الذنوب صغيرها وكبيرها فان الصغيرة تجر الى الكبيرة والقليل يجر الى الكثير ولهذا قالوا المعصية بريد الكفر فان صغائر المعاصي تدفع الى كبائرها وكبائرها تدفع الى الكفر والعياذ بالله إلى سوء خاتمة وهذا هو الخطر كل الخطر القلب يمكن أن يمتلئ سوادا بالمعاصي إذا لم يتب الإنسان سريعا من معصيته فإن قلبه يمكت فيه نقطة سوداء إذا شارع بالتوبة صقلت ومحيت والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولكن الخطر اذا لم يسارع بالتوبة الخطر في التسويف التسويف ان يقول سوف افعل سوف اتوب وسوف جند من جنود ابليس كما قال بعض السلف تقول ساتوب فيما بعد وما يدرك ان تعيش الى ما بعد هل أخرت فكا بأن ملك الموت لن يأتي إلا بعد سنة أو بعد عشر كل مرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء من أين لك أن تعيش إلى الغد بل من أين لك إذا أصبحت أن تعيش إلى المساء بل من أين لك إذا خرجت من البيت أن تعود إليه سالما كم من أناس وفهم الأجل وكانت آمالهم بعيدا وطموحاتهم كبيرة ولكنهم أخذهم الموت أخذا واغتالهم اغتيالا ما اكثر من يموتون بالذبحة الصدرية او بالسكة القلبية او بحادثة من الحوادث التي لا تخطر للانسان على بال كثيرا ما يصاب الانسان في حادث وهو ماشي في الطريق وله راكب السيارة ولا اي شيء من يضمن ان الموت متأخر عنه ولهذا فان التسويف خطر كل الخطر الكيس العطر ان تبادر الى التوبة ولا تتع الذنوب تتراكم عليه كما يفعل الانسان اذا كان عليه دين ان يبادر بقضائه والوفاء به، ولا يتركه حتى يأتي دين ثم دين ثم دين ثم تتراكم عليه الديون. فيعجز عن الوفاء فيشهر افلاسه هذا هو الخطر الذنوب يمكن التخلص منها بالمبادرة بالتوبة المبادرة التوبة قبل ان تتراكم الذنوب وتملأ القلب بالسواد والرين الذي ذكره الله تعالى في كتابه كلا بلغان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بلغان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا ينبغي تأشير التوبة. لقد قال المحققون الزرب المعصية زرب وعدم التوبة منها ذنب آخر تأثير التوبة ذنب آخر ولذلك إذا تاب الإنسان ينبغي أن يتوب من أمرين من الذنب نفسه ومن تأثير التوبة عنه فهو ذنب آخر قد لا يخطر مبالي الإنسان حينما يتوب إنه لا يتوب عن التأثير أيضا لأن تأثير توبته من هذا الذنب ذنب يباث إلى الذنب التوبة مطلوبة من جميع الناس طوبوا إلى الله جميعا ومطلوبة على الفور دون التأثير ومطلوبة من كل الذنوب كبيرها وصغيرها حتى الثغائر لأن الصغيرة تكبر بأشياء تكبر بالمداومة عليها والاسرار عليها ولهذا قال السلف لا صغيرة مع اسرار ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار الاسرار على الصغيرة والمواظبة عليها ينقلها او يقربها من جملة الكبيرة هذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذه المحقرات من الذنوب التي يحتكرها الإنسان يقول ضرب لها مثلا بالقوم يحضر صميعهم يريدون أن يصنعوا غداء يذبحوا ويطفو ويأكلو وليس هناك معهم خشب ولا حطب فيذهب الرجل فيجيء بالعود والرجل فيجيء بالعود والرجل فيجيء, فيجيء بالعود حتى يجمعوا حطبا ويؤجدوا نارا فأجدت النار من مجموع العيدان الصغيرة المفردة عود على عود وغصن على غصن وحطب على حطب تؤد نارا كذلك المعاصي، كذلك الصغائر الصغائر تكبر بالاصرار عليها والمداومة عليها وضمن بعضها الى بعض الصغائر تكبر بالاصرار عليها والمداومة عليها وضمن بعضها الى بعض والصغائر تكبر ايضا بالاستهانة بها إذا استهان الإنسان بالمعصية وقال أبي معصية صغيرة لا لقد قال الصالحون والعارفون لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى كبرياء من عصيته انظر إلى كبرياء من عصيته وروا الامام البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخاف ان يقع عليه والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على انفه فقال به هكذا وهكذا ذباب اطارها بيده وانتهى اما المؤمن يرى ذنبه كالجبل دائما يستحضر ذنبه ويستشعره ويستكبره لانه ينظر الى عظمة من عصابه على الانسان المؤمن ان يتوب من الذنوب كل الذنوب من الكبائر ومن الصغائر بل من الشبهات من يشتبه في حله وحرمته يتوب منه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع الشبهات فالراعي يرى حول الحما يشك ان يقع فيه فاذا وقع بالفعل فعليه ان يتوب من هذه الشبهات بل قال بعض الصالحين من اهل المعرفة العوام توبتهم من الذنوب والخواص توبتهم من الغفلات خواص الناس والناس درجاء كما جاء في القرآن الكريم هناك أهل اليمين وهناك المقربون السابقون السابقون أولئك المقربون ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وحسنات الأبرار سيئات المقربين هناك من المقربين من السابقين من لا يتوب من الذنب بل يتوب من الغفلة إذا شعر أنه غفل عن الله عز وجل أن قلبه قد أصبته غفلة فلم يذكر ربه بقلبه ولا بلسانه يرى ان ذلك امر يجب التوبة منه انها مراتب انها درجات يتوبون من الغفلة والله تعالى يقول لرسوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والاعصال ولا تكن من الغافلين لا تكن من الغافلين ويقول ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره سرطا غفلة القلب عن ذكر الله هناك من يتوب من هذه الغفلة كذا غفل عن الله ولم يذكر بل هناك من يتوب من تضييع الاوقات من تضييع الأوقات مجرد أنه أضاع وقته فيما لا ينبغي ولو لن يكن ذلك في معصية يرى أن هذا أمر يتاب منه فإن الأوقات دعم من الله على الإنسان بل هي رأس مال الإنسان بل هي حياة الإنسان ما هي حياة ايها الانسان حياتك هي الاوقات التي تقضيها من ساعة الميلاد الى ساعة الوفاة هذا الوقت هو حياتك فان انت ضيعت الوقت فقد ضيعت حياتك وضيعت رأس مالك الله تعالى يقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل فمن فاته شيء في الليل استدركه في النهار ومن فاته شيء في النهار استدركه في الليل الخواص يتوبون من الغفلات ويتوبون من طبيع الاوقات ولكن نحن على الأقل نتوب من الذنوب وما أكثر ما يحيط بنا من الذنوب ما أكثر ما يحيط بنا من الذنوب ذنوب اللسان وذنوب العين وذنوب الأذن وذنوب اليد وذنوب البطن وذنوب الفرد وذنوب الجوارح وذنوب الأشد من ذلك كله وهي ذنوب القلوب معاصي القلوب أخطر من معاصي الجوارح الكبر الغرور احتقار عباد الله الرياء حب الدنيا حب المال حب الجاه، الحسد، الغضب، البغضاء، هذه أمور سماها الإمام الغزالي المهلكات. وقد جاء في الحديث ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى مم متبع وإعجاب المرء بنفسه. شح والهوى. والاعجاب بالنفس كلها أمور معنوية كثيرا ما يتبغ بعض الناس من ذنوب الجوارح وأنسون ذنوب القلوب وهي أشد خطرا وقد يظن بعضهم نفسه تائبا وينجم نفسه في سلك التائبين وهو في الواقع يحمل من هذه المعاصي الخطيرة ما لا تقبل معه توبة يحمل العذر او يحمل الغرور او يحمل القصوة على عباد الله او يحمل اللأس والقنوط من رحمة الله او يحمل الامن من نكر الله او يحمل او يحمل هذه الاشياء يحملها بين ظلوع وفي سويداء قلبه وهو يظن أنه من التائبين لأنه لا يزمي ولا, ولا يشرب قمرا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر مثقال ذرة من كبر ويقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم بحسبه من الشر من اعلى درجات الشر ان ينظر الى الاخرين بعين الاسدراء والاحتقار وينظر الى نفسه بعين الاستعلاء والاستقدار. درجات الشر والمعصية ولهذا ينبغي الانسان الى ارابع ان يسير في الطريق الى الله ان يختبر نفسه ان ينظر في امر نفسه ان يجعل نفسه بين يديه يضعها على مشرحة التحليل يحلل نفسه لينقدها نقدا ذاتيا كما يقول اليوم يعرف عيوبها لا يضحك على نفسه لا يزور على نفسه كن صريحا مع نفسه اذا ما الناس فلا تنافق نفسك واعلم ماذا تصنعه هل هو لله ام لغير الله هذه كلها بعض المعاصي التي ينبغي للإنسان أن يتوب منها توبة نصوح كما أمر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح كما أمر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح أما ما هي حقيقة التوبة النصوح وما أركانها وما شروطها فلذلك حديث مقبل إن شاء الله نسأل الله أن يتوب علينا توبة نصوحة وأن يجعلنا من التوابين ومن المتطهرين وأن يغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وادعوه يستجد لكم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا اله الا هو اليه المصير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يسبح له ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير واستراج المنير صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وارض اللهم عمن دعا بدعوته وافتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون ورد أن في يوم الدمعة ساعة إجابة لا يصادفها عبد المسلم يدعو الله بخير إلا استجاب له ولعلها تكون هذه الساعة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل يومنا خيرا من امسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا واحسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من حزي الدنيا وعذاب الاخرة اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تبعنا في غمرة ولا تجعلنا من الغافلين اللهم تحر اقوالنا من اللغو وتحر اعمالنا من العبث وتحر انفسنا من الضعف وطهر قلوبنا من الغش اللهم كن لنا ولا تكن علينا واعنا ولا تُعِن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانقر لنا ولا تنكر بنا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا ربنا جعلنا لك شكارين لك ذكارين لك أوابين إليك منيبين ربنا تقبل توبتنا واغسر حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسل السخائم صدورنا اللهم اجمع كلمة هذه الأمة على الهدى وقلوبها على الثقة ونفوسها على المحبة وعزائمها على عمل الخير وخير العمل اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأذهب عن أرضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم أيدهم بروح من يبينك واطيأهم بعينك التي لا تنام واحرصهم في كنفك الذي لا يضام ربنا اغسر ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي